الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وما فقو من أموالهم فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تقاتلون نشوزهن نفعروهن نهجروهن في النضاج وهجروهن في النضاج وضربوهن فإن أطعناكم فلا ترعوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرة وإن كفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما صبيرا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذ القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وبذ السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فقورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ويكسبون ما آتاهم الله من خضله وأعتدنا للكافرين عذاباً